يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقْدَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ تَخَذُلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وآتينا موسى ثورا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ بل طغى الله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 وَإمإمِنْ أَهْلِ الكِذابَِّ لا يُؤمننَ نِ النَّ بهِهِ فَضلَ مَوْتِ وَيَوم قامَ يك لَهِم شَيدَا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنِ أَو حَين إلَكَكم أَو حَن إلى نُحي وَبِّينَ مِْ بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوب زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين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 لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد غلوا غللا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ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 ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليمبدن في الحطمة وما دراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم نوفنده في عمد ممدد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو